بسم الله الرحمن الرحيم اذا <تصفيق> السماء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 يبون بالدين، فإن عليكم لحافظين، فإن عليكم لحافظين كرما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرة.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 كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لل